صراط الذين أنعمت عليهم غير بالموضوب عليهم ولا الضالب حق فلاتغرنكم الحياه الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا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 إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد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 وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُلَئِكَ هَيِّنٌ كَوَابُورَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثم منهم نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمره ولا ينقص من إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عب فرات سائغ شرابه وهذا بالحمر جاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حمية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعل لكم تشكرون النيل في النهار وَسَخَّرَ الشَّنْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِ لِأَجَلٍ مُّسَمَّا ذَلِكُ بُاللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُّلْكِ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ